وَمِنْ بُسْتَانٍ جَنَّبُوا بَسَّ فكَانَتْ هَبَاءً مّنثَّرًا وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَة فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ve achabul ve sabiqon sabiqon ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على شرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون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 Vapurun eyin, kâm salil lüel meknun, la yismagun fiha إلا طيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء Hjgaln hın abkarâ, gurbât râbâ, li ashab il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 ve كانوا يصرّون على الحث العظيم و كانوا يقولون أ إذا متنا و كنا ترابا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموع إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الظالمون المكذبون لآكلون من شجر من زقون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين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 عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الْأُولَى تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم ما أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون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 فَأَرَايْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمُ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ Fala iqusem bı ve innahu lqusem lo tağlamun ağzıim. Innahu lqur'an kereim, fi المطهرون تزيل من ربي العالمين أفَبِهَاذَا الْحَدِيثُ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وأنتم حينئذ تنظرون فنحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين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 وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ وَالْمُعْتَدِينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ Bismi Rabbi kal